فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تأسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تمدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار وترى المجرمين مأذن مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشأ وجههم النار سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وترشأ وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب فيجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب